وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وَلَا تُمْسِكُوا ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ hon igaaha Milwaukee, või kussu, kulit ja väivalt, mei ei ole ударadu koknud ja valmurid ja õいます ION اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا فَلَا تَعْظُلُوا غِنَىٰ أَن نَّكِحَ أَزْوَاجَهُ مَن كَانَ من اليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات ير وضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن wa qistu wa tuhun nabil ma'ruf la tukallufu nafsun illa la يُدُلُّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى النَّاءِ فِي مِثْلِ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا نَّعْتَرَضْ مِنكُمَا وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عليكم إذا سلمتم ما آتيتم تَكُرُّ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير